هذا شكله. هذا مبارك جدا. هذا لا أحد يملكه. نحن في فترة الثورة المباركة والثورة يلازمتنا دائما وفلع. لأن ليس مجرد اتعاد بالجسد إنما هذا الأكثر إشباع لدوش ونحن حينما نكون إنما نعطي فرصة لدوش لكي تتبذل رسول المسيح فيما كان سائما على الجبل بالأجل كان يتغذى بكل كلمة تخرج من شام الله هذا مستوم بدون غزاء روحي ليس صوما سبيلا مستوم بدون غزاء روحي هو عمل سلبي عمل سلبي لا إيجادية فيه، إنما الإيجادية لا يرتبط بالصوم من صلاة وتأمل وقراءة الكتاب وغداء الروح، فهذا أمر. سائمون فقط عن الطعام أن أنتم تتغذون هداء روحيا يمنع أرواحكم وصلتك هذا الله هذا المهم العمل نظروح الأول هو الثلاث العمل الروحي الأول هو السلام في ذلك أعمال روحية كثيرة ولكن أعظم الأعمال روحية هو السلام السوج المسيح الذي كان ثابتاً في الآب والآب ثابت في كان أيضا يصلي ويعطينا نسالية للسلاة سماع هو السلاة وزن هو السلاة وزن هل هي مع الله نعما بسيط في الحرف في الزائل السلاة قبل أن تكون سلاما مع الله هي سلة مع الله السلاة قبل أن تكون سلاما مع الله هي سلة مع الله هي ارتباط هي الروح الله الروح الانسان هي انتقاء الانسان مع الله هي شعور الانسان بوجود الله وشعوره بوجوده هو في حضر الله السماء هي جلسة مع الله السماء هي قلب يتحرك بحب الله سيتكلم معه السماء هي قلب يتحرك بحب الله سيتكلم معه فالصلاة ليس هو الصلاة عندما هو النتيجة نتيه هو التعبير الصلاة مجرد تعبير مجرد تعبير عن الحب مجرد تعبير عن الاشتياق مجرد تعبير عن الحنين إلى الله الصلاة هي شعور النفس لأن هناك شيء ينقصها شيء ينقصها ولا تشعب بدونه وهذا هو الله صلاة الإنسان معناها ان العالم لا يشدعه معناها ان العالم لا يشدعه ومعناها ان العالم لا يكشيه ومعناها ان هناك شيء يوقف لا يجد في العالم وما يجد إلا فالله هذي جميع المشاعر أما مجرد الكلام جايد يكون كلام هو في الصلح جايد انك تكلم الله ولا تثلت أنا هاي بكلم عشان هاي بصور جايد تذل انك بتكلم الله وانت ما بتثلت لأننا في السلاط، السلاط مش مجرد كلام، وهنا يقول الرب عبارته الخالدة العجيبة: هذا الشعب يعبد من بشفتين. أما قلبه فمتاعد عن بعيد. محبة الإنسان لله هي صلاة ولو بدون كلام محبة الإنسان لله هي صلاة ولو بدون كلام عافقة القلب الملتعبة نحو الله هي صلاة ولو بدون كلام النظرة الى فوق المنوء عمقا المنوء حبا المنوء اشتياقا المنوء حليلا المنوء انتظارا لذب النظر؟ هذه النظرة هي صلاة في كل سلام ليست في اللغة في الخلاق فهناك ثلاثة أرقى من اللغة واللغة لا قد أن هناك مشاعر في القلب نحو ربنا لا تستطيع استفيع اللغة أنها الصلاة تدع في القلب فقط لا ينتقل إلى الشفتين، وقد لا ينتقل العقل. هذه <تصفيق> السلام <فالصراح تصفيق> هي التي تقتدر كثيرا في ذلك. البعض يقيس السلام بطولها. والعارشون يقيسون الصلاة ضعفها اسمه غير الصوت. اليس اليمين الجملة واحدة، وكنت كفية ان يكون مع الله في الفردوس. والعشر الجملة واحدة، وكنت كفية إنه يخرج من الدرج. هذه مشاعر سوء هل جمله واحده همست على رب كل شيء همست على ما فيك و السماء مش مجرد كلام كبير لكن مجرد خط عميق والله لا يقول اعطلي الفاظك انما يقول اعطلي قلبك صلاة بغير قلب لا الله حتى بدون كلام هو صلاة قرائح يسأل هل بك يسأل واشد يقول كيف أفلي كيف أفلي أقول له شب ربنا وانت تعرف شيفتي. يقول كيف أفلي اقول له حب ربينا، وانت تعرف تصل، تقول له لو ما كنتش تصل لما ربنا ربينا ايه أقول له تصل وانت تصل لما حبتك ربيك، كذا تلاحظ؟ ربنا الله تعالى، لما تصل صلاة حقيقية فقط لما حبتك ولما تكون عندك محبة ربنا تعرف تسلي المحبة يوصل للصلاة والصلاة توصل للمحبة واللي الثاني يوصل البعض تسأل بأيه ما أبدأ لك اكبر بأيه ما بأي واحدة تشتأه وصل بالتاني وكنت بتصلي ومشاعر بمحبة ربنا ركت على هذه السلام والتعصير يا رب محبتك انا عايز يا رب احبك وانا مش عايز فبعلمني يا رب المحبك ان نحن الحب نعمة مجانية من عندك فنحن محبتك نعمة مجانية من عندك اجعلني أشعر في كل شيء لكي تكون أنت المهم الوحيد في حياتي سيكون قال لي اجعلني أشعر وأتأكد وأقتنع في كل شيء لكي أنت تكون المهم الوحيد في حياتي أترض من قلبي كل محبة سنافس محبتك أترض من قلبي كل محبة سنافس محبتك وأترض من قلبي كل محبة سنفس محبتك لا أقصد تهديد ألفاظ المحبة إلا ما اعطي لي مشاعر المحطة اجعل اذنك حلوا في سمي حلوا في سكتي حلوا في قلبي زي معان جوود محظوما هو اذنك يا رب فهو طول النهار ثلاثة ألا رب ما تسمحي إني أنشغل بغيرك؟ ألا رب ما تسمحي إني أنشغل بغيرك؟ ما تجعل غيرك عندي أكثر منك؟ ما تجعل غيرك لي أهمية عندي أكثر منك؟ هني كبير. هاي بجدير اني اضع الله في احد كفتيني الميزان وفي كفة اخرى شيء اخر او انسان اخر وشوف انهو اللي اتعال في انت ما تخلينوك يا رب ابيعك بشيء من امور العالم فالعالم كله لا يساوي لحظة واحدة معك يبتيني يا رب اني ادوء والفز بيك واشعر بحلاوة الهجرة معك ان كنت انا ما اختبرتهاي اديني الشفرة بي كلم ربك بصراحة وطلب محبته سلم ربنا بسراحة وطلب محبته قلوا إن كان يا رب الجسد يقابي عنك نجيني من الجسد وكفتانه إن كان الشفرة المال الجاب المركز العظمة كل دول بيبعدون عنك ابعتهم منك وخليك موحك فألي اتخانع مع ربنا اتخانع مع ربنا فتلما تقوله زي رآل معلمنا يا لا أتركك حتى تباركك كل ثلاثان كل ما أتركك ستعطيه منه فيك ثم ترك الوحيدة واللي تطلبها منك ثم يحبك ثم ترك الوحيدة في الجلبة الوحيدة في النعمة الوحيدة في العطية الوحيدة اللي لم عايزتها منك إنك تجيني محبتك ولما تجيني محبتك تشوف ان العالم كله طاضل وقبل الريح ولا من سعى تحت الشمس جايد يا رب اننا محب تكشي لاني معرف تكشي كويس معرف تكشي كويس جايد يا رب اني محب تكشي عشان ما معرف تكشي كويس عشان ما عشتش عشان نتائج سول النهار فاجزبني أمور العالم المختلفة ولا يبقى لي وقت معك مدربتك لكن اللي جربت اللي جربت يشعر السلام لأن سمك حلاوة وكلك مستهام ويقول لك دفت ذلك اشتفيت واناكس انا يا رب مجمول بالعالم حسب كده العالم مالي لي العالم مالي لي العالم مالي لي العالم مالي لي وقدي اتوى فرزة أخلك من العالة السوية وأعود معاك عشان أدوك عشان أختبرك عشان أعشرك علشان ألفز ليك عشان أدرب الحياة معاك جاديك معرفته لا تجل أن الصباح مجرد كلام ممنق مترب مترتب تقوله بنفس ولا بنزلت بنفس ولا بنزلت لا تجربوا الصلاح دي. أنا عايزكم تجربوا الصلاح بي تجربوا الصلاح الصريحة مع الله الصلاة الخاصة التي منهم القلب التي تكشش فيها نفسك أمام الله وتطلب أن يدخل الله في حياتك فقال يا ربنا اليوم خطي أنا ربنا اليوم خطيء. وانا ربك عليك ما ربك امام الناس فتغطر وامام الناس فتجارة وامام الناس فتشتر وامام الناس ربما اداف عن نفسي ربما ابرر نفسي ربما اكتر ربما اتراها لكن احسانك اتزامك يا ربك انا عريان ومشروف وانت عارف كل مصائفي وكل بعفاتي وكل خزياني انا مش عايز اقدس نفسي وبعدين هجيلا اصلي لا انا جيلك زي نفسي هجيلك بكل نفسي من بعض ومن نجاس ومن خطأ واضع نفسي امامك اوعى بالذكر يا رب ان انا هستفكر نظيفا لا انا اتيك و اقول اغسلني اكثر من السلم انا لا اتفكر وآتيك طاثرا انما اقول لك انضح علي بذوفات واضحظ انا رفضي لك زينا لكل ما شديك من شدي وعارك وقلت اشتغل كنت فيه انت الثبيب من اجل المرضى ودي شرمتك جاد المهرفين قال له انا بتكلم لك انا, أنا بتكلم لك ايه انا بتكلم انا بتكلم لك على تبني خاطئ زمانا اني خاطئ ما كنتش جيد كاني لا يحتاج الاصحاء الى طبيب للمرض بدي لك اضع امامك خطاياي علشان و انت تصرخ و انت تصرخ و انت تنادي و انت يا رب ساعدني تقول يا رب ساعدني انا عايز منك انك تعمل الامر ده كان في ريح ولا وقلب مبروح وقلب ديوح أمام ربنا وبيقول يا رب تعطيني صورتك ومثالك كما أعطيتني في القديم وفقدتها قديما ارجعني إليك ادخاني مع ربنا ربنا شكرا نحن الزب اتخانع مع ربنا اتخانع مع ربنا يعني يعني يا رب انت بسؤول ارجعوا إلي سأرجع إليكم لكن يا رب انشار سأرجع إليك بالشرط اللي انت تطلبه علي سأتقول لي إليك سأرجع إليكم فإنك اللي ترجع إلي فأنا أرجع إليك إيه اللي ترجعني إليك أنت لا ترجع كل واحد إليك سكيت ترجع إليك بسرع أنا مش أده ستفق عليك ستنش أرجع إليك مش أنا مش أده إليك انا هيك بترجع لي ترجع انا الخروف الضال يا رب رجع اليك وان انت اللي دورت عليه فبتدور عليا زي ما دورت عليه سرك اللي مفقود رجع اليك وان اللي دورت عليه دور عليا زي ما دورت على السر من مفقود وان الخروف الضال اللي بترجعني ان متى تشوفك اللي ترجعني عمري ما هرجع انا مش قادر فكيف ارمى منى افكراتك انا مش قادر ارتب افكراتي انت كنت تديني انا يا رب مفتاك إليك مفتاك إليك في خطيتي في ضعفي في طباعي المتسيطرة علي ومش قادر أغيرها مفتاك إليك في خطاياي المتكررة اللي كل ما ترت أرجع لها ثاني وكل ما توق أرجع لها ثاني نفسي التي لم تتفجر نفس الصلاة نفس العنش نفس الورد على نفس نفس الذك هي فيه ان fear of the darkness ان من تتخانع مهاركنا كل يكي مهاركنا نتكلمك بصراحة يا عمي انا مش بخطي ومش دقع في اليوم عشرين مرة ومية لكن بصراحة حد كل يتخذاتي دي لضعفات لكن مش هوانة ليك لكن مش هوانة عمر مكونا لكن تدغل ابن نكفي ومنين اللي يجب ابن نكفي هو أسه انت اللي تغلقني لأنك قلت تشده أنا تدغل أكثر علي تتخانع مع رسلنا في الصدق تسلموا بحر أنا عايزك صحيت يا رب ما كذا وكذا وكذا وكذا لكن انت رب الكبير انت غير المحدود انت غير المتناهي انت الذي ما تسعك السماء ولا الارض انت تحمل عقلك من عيوب صغير ده جامد عيب فظيع سبحانك لكن ارفع صلحني وقت طيب لكني اشتيدك اللي لدي لما تسيدني ما انا فيه اتكلم ربنا تلاقي مرة عليك بربع ساعة وبن نصف ساعة وانت نسكود امام الله نسكود امام الله بش مجرد كلام قعد تكره كرش وتمر عليك مرش. حاجة في حاجة تستقرر في جهنك منه؟ ولم تدري أنت اللي بتقوله لا على رأي ماري إزحاء قال إذا وقعت في الحكاية دي قل لنسبك أنا ما وقفت أمام الله لحيث عدت ألفاظه أنا ما وقفت أمام الله لحيث عدت ألفاظه أنا أريد أن أسقف نفسي سكيبا تماما. أريد أن أقدم لك قلبا كما هو. لا أريد أن أقدم لك قلبا مكتسبا طائرا حادا عندي. الصوت اللي أتلفه ده ربا عندي. أنا أقدم لك قلبا كما هو. كما هو. ويرك اياته المسره وان فكرت بشيء فانا فكرت لا اقدم لك كرسيًا جميلاً مثل تجلس عليه وقت سريع انما انا اقدم لك كتلة من الكتب ما شكل لك ولا بد فأنت يا إذن النجار تستطيع انك تمسك الخشرة دية بالفارع والمنشار وبالأدوم والمسمار وتشتغل فيها سأقضع فيها سخصر فيها سحكش فيها تعمل فيها كل وتجلس عليه وتستريح لكن انا معرفته سجد لك الحكة زي ما هي ده هو اللي هذا ليس يفضل إن كان ينسقي في لا تعبر عن حالته إطلاقاً يستعرف افتعالاً يستنعه اجمعاً يحسب ذا هو يرددها للا شخم كلها تعبير عن حالك وهو يترحفين لي يترحفين لي انت كلموا الصراح كلموا الصراح هاولا انت اردت عارف قلبي لكن انا عايز وشكه ليك انا جوايا كذا وكذا وكذا وكذا سلم ربنا اكد وان في الترابط ولا تفيد وجاهد في الثلاث شف عدارة لابودة في الثلاث محاجم جاهده في الثلاث صارح في الثلاث سلم في فرقك. في كل ذلك أعرف على ربك قل يا ربنا في عدام أنا يا ربك عدام زراعي بالدكري مش قادش البشرية ما وصلتشي قوتي البشرية التي ربما أستخر بها أمام الناس أو أمام نفسي كوتي هذه هي بعض وقتانك قتانك هي بعض وما نفعج وفي خيرة أنت أنت لتخشي الحياة أنت لتنسك يمينك أنت لتقول أنت لترشي أنت لتعلم أنت لتحفيد من حياة ايه يا رب اتكلمي لذي يقولو ده ماذا واعد يقولي وعاد سلم ربنا حياةك سلم ربنا حياةك هو انا هرسى سلمه يشعار ايه كلمتسلم ربنا حياةك ده سعال انت ستجنس ايه تسجنس او تخد يشعر يقول ملكون في السمعات يغففن والغاصبون سعال انت يا رب اغفظت حياتي واختفت وخذت لملكوني لكن انا مش عارف مش عارف اسلمها لك كل ما ده سلمت حياتي ذاتك قل الله الشيطان قل الله العلائق قل الله الحروب قل الله عباد القديمة قل الله صباع الوشفة قل الله سعال يا رب اسملك فعرفت تسلم ليه؟ وانا تحكيه لك رابت تسلم ليه من تعرف عرفت تسلم ليه؟ انت بتقول ابنكنا اشترينا بثمن وانك انت دفعت دمك واشتريت فبحث يشتري خارجه وما يشتلمهاش يبقى كلام اكبر ما دم اشترتنا دمك تعرف تسلمنا ولما تسلمنا هت ولن نتحدثنا فنستطيع أن نر بيك ونشدك ونفرح بيك وتبقى حياتنا مقبولة أمامك هذا ما أريدك أن تكون فيه في سلامك وهكذا تكون السلاح حديثاً صريحا أمام الله قنجاً مفتوحا واضحا أمام الله طلباً لدخول الله في الحياة وطلباً لإستلام الله في الحياة هو في الشكل بعرفته تصلي أثناء الصور مجرد تمشي كل ما وتربيتها مئة مرة جايز تربيتها مئة مالهاش، وهلدك وقالتك مهلهاش وقالتك مهلهاش ألف مرة والملايكة وقتك في السنة تقول الأخذ مطلش النهار دليل وقالتك ألف مرة ألف مرة لتقالتك ولا بقدر ولا بحسك الابد ولا امعق اللي بتقوله ولا بيلبي اي تفكير مش حاجه و هي سامع سامي بيرن من وسط فكره ومن هون في قلبه بيقول يا رب انا عايز اكلمك ومش عارف اتكلم انت فاكر ان عايز وجعك فأنا أخبرتك وتلقي أحد الملايكات يلسقط هذه السلاة بسرعة في مجمرةه الزهبية ويسعدك إلى فوق أمام العرش الهلادي ويقسمها رائحة بخور ويقولوا الأخذ والسلم أخذ سلم أخذ سلم أخذ بالضروري قلبيه كل العمل اللي أبتل قلبه الربنا وربنا دفل في القلب سأخذ ينبط محب سأخذ يتحرك بعنفته هل يعرف يتكلم؟ يعرف يتكلم ما يجميناك المغمى القلب ده أنا تحد جيد عيه كغير يروح نعم نفسه اثنين لا عارف يتكلم ولا عنده لغة ولا عنده ألفاظ ولا عنده كلام انشى ولا يعرف يقوله هو أصده هاي هي يا حبيبي ورحمة فيها جد هما بيقوش حاجة وهي في الخام وقل لي وقت الكلامك اللي عايت تقوله ولي مش عارف تقوله هل هو وفش ودرور لحد الكلام يجب أقوله ممكن يا أصدق دون كلامه لو كلمتكم عن الصلاة كثيرا لا أستطيع أن أمسكي منها نكتشكر و ستنصر